119. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 انتم بهم مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا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 تَبحَ لِلهِ مَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي, وما في الأرّ وَهُوَ الل زيزُ الحَكِيم ي أَّهَاَّينَ آممَنولِ مَ تَقولونَ مَا لا تَفالون كَبْ رَ مَقُتَ النَّعِندَ اللهَِّ أَنْ تَقولُوا مَا لا تَفالون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 116. أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين 117. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا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 119. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 110. يا أيها الذين آمنوا هل أدل